وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منه يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ويستخدم فريق منه النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا